بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من السمع كتاب منار سبيل في شرح الدليل العلامة بن الضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بزاطي يقول رحمه الله كتاب الصيام صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقد سبق افترض في سنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة وعلى من حال دونهم ودون مطلع غيم أو قدر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاغدوروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة ومن قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضيق العدة له أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتل أصبح صائما وهو راوي الحديث وعملوه به تفسير الله وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وعنه رواية ثانية لا يجب قال شيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل الوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يباح صومه اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهادية وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به وإنما نقل عنهم الفعل وقال بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وعنه رواية ثالثة الناس تبعوا الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وعضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود ويبزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية قال الأثرام قلت لأحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعباده. إثبات رؤية الهلال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال اتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أدل في الناس فليصوم غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأخطروا رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يخطروا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الحديث فصل شرط وجوب الصيام وشرط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الآية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه ابو داود شروط صحة الصيام وشروط صحته ستة الإسلام فلا يصح من كافر وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه لإعتاذه قياسا على الصلاة الخامس العقل لأن الصوم الإمساك معنية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجله فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغب عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه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 من خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى لأن النية محلها القلب وكذا الأكل وشرب بنية الصوم قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل وشرب إلى طلوع الفجر فلو بطلت به فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله وكذا لو قال ليلة ثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر فبان من رمضان أجزاء لأنه بان على أصل لم يثبت دواله وهو بقاء الشهر ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية ركن الصيام وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق حديث حسن وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم متفق عليه سنن الصيام وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعدلوا الفطر رواه أحمد والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقه وغيرها وقوله جهرا إذا شتم إني صائم لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شتمه أحد أو قاتله فليقول إن مرء صائم متفق عليه وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وآنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله رواهن الدار قطني وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وفطره على رطب فإن عودما فتمر فإن عادم فماء لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء رواه ابو داود والترمذي وقال حسن غريب فصل في أهل الأعذار ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقيه يومه الذي أفطر فيه لأن أمر لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح مخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح أليس إذا حاضث لم تصلي ولم تصم وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه ورواه النسائي وزاد عليكم برقصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رقصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر منتفق عليه ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويباح لحاضر مسافر في أثناء النهار لحديث أبي بصر الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألا ستر البيوت قال ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيغطران ويقضيان لا غير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا أو على الولد لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما كان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود ويجب عليهم القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر وبلغ الصغير او عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموا ولكن امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه اي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه فصل في المفطرات وهي اثنى عشر 1- خروج دم الحيض والنفاس لما سبق 2- والموت لحديث إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 3- والردة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية 4- والعزم على الفطر نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطه في جميعه في الفرض قال في الكافي إذا قطعها في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط خمسة والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله قاله في الفروع ستة والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعاه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رواه أبو داود وحسنه الترمذي سبعة والاحتقان من الدبر نص عليه ثمانية وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق قاله في الكافي التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أخطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجب كذلك رواه الجوزجاني العاشر انزال المني بتكرار النظر لأنه انزال عن فعل في الصوم يتلاذذ به أمكن التحرز عنه أشبه بالانزال باللمس قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع ولا بالمذي اي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار الدظر لانه ليس بمباشرة الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج لانه انزال عن مباشرة اشبه الجماع واما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة اشبه المني وحجة ذلك إما حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه رواه الجماعة إلا النسائي الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع فيفطض فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة فبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغه وقيس عليه ما وصل الى جوفه او دماغه ورى ابو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضر لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه حكاه عنه أحمد والبخاري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 نص عليه وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوع من نسيه وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه رواه الجماعة إلا النساء فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقية وقيس المكره, المكره على من ذرعه القيء قال معناه في الكافي ولا ان دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا فصل حكم من جامع في نهار رمضان ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو باهيمة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 فسكت فبينا نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اين السائل خذ هذا تصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صوم يوم مكانه رواه أبو داود ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله وكذا من جومع انطاوع في وجوب القضاء والكفارة لهذك صوم رمضان بالجماع طوعا فاشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهه ففي الكفارة أولى وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان رواه النسائي الكفارة والكفارة عتق رقبه مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق ولا كثارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقه من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان فصل في قضاء الصوم ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافه وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى ولا بس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدهر قطني إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت لقول عائشة لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أغضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبيه رغاه ولم يرو عن غيرهم خلافهم قاله في الشرح ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه فإنه صوما واجبا أو قضاءا ثم قلبه نفلا صح كالصلاة صيام التطوع ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم لحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يهما متفق عليه ويسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر لقول أبي هريرة صان خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشر وأربع و وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوع. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه مسلم وأبو داود قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وأكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء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 رواه أحمد والنسائي وآكادها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتالة مرفوعة صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذين ويليه في الآكادية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وأبن النجار عن ابن عباس مرفوعا وكلها إفراد رجب بالصوم لما روا أحمد عن خرشه بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كل فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأ الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوم صوموا هو وأفطروا والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوع لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد متفقون عليه وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ وكلها صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا ويحرم صوم العيدين اجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم المختصر إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يوصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخارين ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة قلت يا رسول الله اهدية لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيث قال هاتي فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفي فرض يجب إثمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة الواجب متعين وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطلف عليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل كتاب الاعتكاف وهو نزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنا قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العاشرة الأواخر من رمضانا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 كسائر العبادات وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقد سبق وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المسارد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لانه مناف للاعتكاف ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفه من السلف ومسجد المدينه ايضا فزيادته كهو في المضاعفة وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الاداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا الحديث ومن سطحه لأموم قوله في المساجد ورحبته المحوطة قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فيكى المسجد لأنها معه وتابعة له وان لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له ومن عيل الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لحديث أبي هريرة مرفوع صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه الجماعة إلا أبا داود وفي رواية فإنه أفضل فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يرزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم يرزئه غيره ومن نذر في مسجد المدينة أجزاءه فيه وفي المسجد الحرام ومن نذر في الأقصى اجزاه في ثلاثة لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المغدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذا رواه أحمد وأبو داود ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر لقول عائشة السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه رواه أبو داود وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه وبنية الخروج ألاو لم يخرج لحديث إنما الأعمال بالنيات وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإذا حرم الوطء في العبارة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة نص عليه وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف لا وبالانزال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية وبالردة لقوله تعالى لئل أشركت لا يحبط وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفاره لأنه أمكنه الاتيان بالمنذور على صفته فلزم كحال كحاله الابتداء وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا قضاء لزمنه ولا كفاره فإن ذلك كان مستثنى لكونه معتاد ولا ان خرج للإتيان بماكل أو مشرب لعدم خادمه لأنه لا بد له منه فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك شق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره بطريقه ولا يعاجز إليه ولا يقف لقول عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره متفقون عليه وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لوثه فيه لا سيما إن كان صائما ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله تعالى في مجلس آخر